أسباب الجريمة هناك سؤال يشغل بال كثيراً لماذا زادت نسبة الجريمة في العالم؟ هناك أسباب كثيرة منها أن القوانين أصبحت غير رادعة فالمجرم يسجن سنوات ثم يخرج ليرتكب جرائم أخرى أكبر لقد وضع الإسلام الحدود لحماية المجتمع قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون يؤيد ذلك أن الجريمة تزداد كلما أمين المجرم العقاب ومن الأسباب عندي أن وسائل الإعلام تشجع على الجريمة وقد يكون من الأسباب انتشار الفقر والجوع في المجتمع صدقت فالأمن والغذاء من أهم النعم قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يجب أن نتعاون جميعا على حفظ الأمن فحفظ الأمن ليس مسؤولية رجال الأمن وحدهم وإنما مسؤولية كل مواطن